سورة الكهف من صلاة التهجد من الحرم النبوي لعام 1406 للهجرة بصوت عبد الله الزاحم وعبد القادر شيب الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم اجعل له عوجا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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فوما وف... لو لا يأتون عليهم سلطان بين ومن اظلم ممن افترى الله كليبا واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاو إلى الكهف ينشرح لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عنك في همزات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه من ذلك من آيات الله من يهدي الله وهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولو ملؤت منهم عباء وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون اذ يتنازعون اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا عليهم بنيان ربهم اه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 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيطوا يغاتوا بماء كالمهل يشغل وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين اجعل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذي إن آمن وعمل الصادحات إن لا نضيع أجر من أاحن عملا ولا إكلهم جنات ع ولا إكلهم جنات عية ولاكلمجنات عاد تجري من تحتها الأهار يحلون فيها من ساورة من ذهب ولا إكلهم جنات ع تجلري من تحتها الأهار يحل... يحلون فيها من أساورة من ذهب ولبسونة ياباء ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيه عن الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أكلتا الجنتين آتت أخلها ولم تظلموا شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحايره أخل وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمال وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولأرزتنا ربي لا لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك سفا لقد جيتم هناك ما قلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظل مربك أحدب وجد ما عمل حاضرا ولا ييب مربك أحد وإقلناال الملكك تيسكندون آدم فسجد إلا إليس كان من الجنني ففس عن عمل ربّ أف تتخذون وديات أوية أمندون ووهملك معدوهم بس الظال من بدللا ما أشحت مقلق السماوات والرضض ولا خللق أن قهم وماكنكم التخذ المطلين عضدا. وما يقولون دووشركائًا الذي جعم فدعهم فن يستجبوا هم مجنا بينهم مطاء ورأ المجرمون الن ررفظًا أنههم وكرها ولم يجد عنها مصف وَلم يج عنها مصف. ولقد صرفنا ولقد صرفنا في هذا القرآن لقد صرفنا في هذا القران للناس من كل متد وهو الإنسان أكثر شيء جدلا وما منعنا ان يؤمنوا اذ جاءهم وما منعنا اذ يوما وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى, الهدى ويستغفرون ربهم اذا ان تاتيهم سنه الاولين وياتيهم عذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يجحضوا بالحق واتخذوا آياتهما أنذروا هزواء <تصفيق> واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه بعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم وعد ليجدوا من دونه موئلا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 قال إنك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم تحض به خبرا قال ستجدني, ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرا فانطلقا حتى إذا, إذا ركبا في السفينة خلقها قال أحرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم قد لك انك قال الم اقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا وجد حتى وانطلق حتى إذا لقي غلما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني من لدني عذرا فانطلقا حتى, إذا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جزارا يريد أن ينقض ما قامه قال لو شئتا اتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبيك بتاوي ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكه أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين بخشين أن يرهقهما طغيان وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزلهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحته رحمة من ربك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 حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفطهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما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 ونبغى في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبهكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نتهم لهم يوم القيامة وزنا